آمين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها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 ليس مصروفا عنهم وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن نذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوز إنه ليوسا كفور ولئن ذقناه مع ماء بعد براء مست ليقولن ليقولن ذاب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلا لَيكَتَرِكُم بَعضَ ما يُحَا إِلَيْكَ وَضَايِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ وَضَايِقُمْ بِصَدْرِكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُزِنَ عَلَيْكَ ۚ مَعَهُ مَلَكٌ إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل، أن يقولون افتراء. قل فأتوا بعشر صور قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا وادعوا من استطاعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجبوا لكم فاعلموا أنما أوزنا بعلم الله وألا وإلا إله إلا هو فهل آتون مسلمون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 الربه ويثنوه شاهد منه ومن قبله كتاب ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مُؤْعِدُهُ فَلَا تَكُفِي مِرْيَةً مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ يَرْبِيكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا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 الآخرتهم كافرون، ولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، وما كان لهم، وما كان لهم من دون الله من أولياء، وضاعت لهم العذاب، ما كانوا. يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وبل عنهم ما كانوا يفترون ما جرم أنهم في الآخرة هم الأخزرون إن الذين آمنوا وعمل الصالحات وأخبتوا, وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والعصم والبصير والسميع أَلَيْسَ سَوْيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُحَنَّ إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا الله اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا دَشَرًا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم إلا الذين هم أرادنا بادي الرعي وما نرى لكم وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم رأيتم أنكم على بينة من ربي وأتاني وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن جري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ناقوا ربهم ولكن إني أرَّاكم قوما تجهلون ويا ويا قوم ما ينصرني من الله إن طرتم أَفَلَا تذكّرون؟ وَلَا أَقُولَ لَكُمْ عِيدِ خَزائنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولَ وَلَا أَقُولَ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولَ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَيُأْتِيهِمْ الله خيره، الله أعلم بما في آ فسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلنا فاكتف فجدلنا فأتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما وما آتكم بمعجزين ولا ينفعكم نصحين إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وَأُوحِيَ إلَى نُوحٍ إن أَنَّهُ لَا يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلَّا إلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَأَصْمَعُ الْفُلْكَ بَأْعِيُنِنَا وَوَحِينَا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخسي عذاب يخسي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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى مدين أخاهم شعيبا وليا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاص عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا, ولا تعثوا في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 ونا قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَأْفَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهت وعز عليكم من الله واتخذتم واتخذتم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم مني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب اخذيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه والذين امنوا معه برحمه منا واخذت وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فأصبحوا في ديارهم جادمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعد لم ينك ما بعيدت فموضى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَطْغَىٰ فِي قَوْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ النار وبيئس الورد المردود، وبيئس الورد المورود، وأتبعه في هذه لعنته ويوم القيامة بيئس رفت المرفوض، ذلك من أمثال القرآن قصه عليك. منها قائم وحصيدا وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاءتهم أمر ربك وما زادوا لهم غير تسبيب، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القوى يضالما. إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لا لمن خاطع عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك وذالك يوم مشهود وما نوخره إلا لأجل معدود يوم يأتي يوم يأتي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 فَلَا تَكُفِي مِرْيَةٌ مِمَّنْ يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُنَّ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَخُطِّلَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ النَّ ما لا يوفى لهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما امرت وما تابا معك ولا تظلم انه بما تعملون بصير ولا تركن الى الذين ضلوا فتمسكوا فتمسكوا بالله ومالكم من دون الله من اولياء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 وَنُبَقِّيَتِي يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلا, إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُطْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ مِّنْ أَهْلِهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّت كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلَّنَّ قُصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسِلِ مَا نُثَبِّتُ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوَعِّضَةُ وَذِكْرَى لِالْمُؤْمِنِينَ وَكُلَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُهُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ لَا عَامِلٌ وَتَضِرَى إِلَّا مَنْ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوا وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ألف لامرا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 أحد عشر كوكب، والشمس والقمر رايدهم نساجدين. قال يا بنيا لا تقص رؤيتك على إخوتك فيكيد فيكيد لك كيدا، إلا الشيطان للإنسان ضوم مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وألاء وعلى آل عقوب كما تمها على بويك على بويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا آمين قال اركبوا فيها بسم الله مجراها وموساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في, في معزر يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبني يعصمني من الماء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 ويا قوم استغفرون ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركين وما نحن بتاركين آلهتنا عاقلك وما نحن وما نحن لك بمؤمن ان نقول الا اعترات بعض الهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهدوا واشهدوا اني برئ مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توفلت على الله ربي وربكم لا من دابة لك بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضلونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا وله والذين آمنوا معه، والذين آمنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ.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 إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيد قالوا يا صالح قد كنت فينا قد كنت اتفينا مرجولا قبل هذا أتناهنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريبا قال يا قوم رأيتم إن قوت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينص يروني ومن ينصرني من الله إن عصيت فما تزيد فما تزيدون من غير تقصير ويا قوم هذه لقمة الليل لكم آية فبروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بالسوء فيأخذكم فيأخذكم عذابه قريب سَأْقَرُوهَا فَقَالَتْ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ دَرَجَةً مِنْ رَحْمَتِنَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَلَّمْ يَوْنَوْ فِيهَا أَلَّا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَّا بعدا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَاةِ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أُجَابَ بِعَجْلٍ حَنِيزٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا أَطَاصِنُ فَوَأُجَسَّ مِنْهُمْ خِفَّةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّهُمْ سَلَّمَ إلَى قَوْمٍ وَقَوْمٍ وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ وَبَشَرْنَاهَا فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إلَّا هذا نشيء عجيب قالوا أتعجبون مِن قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذاب عن عبراهيم الرو وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أوات منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوح سيئ بهم, بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا, كانوا يَعْمَلُونَ السَيِّئَاتُ هُنَا يَقُولُ مَ هَؤُلَاءِ بَنَاتُهُنَّ اقْهَرُوا لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ وَإِنَّكَ لاَ وإنك لتعلم مَا نُرِيدُ قال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 إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحَ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ مُنَاجَعْنَا عَلِيًّا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّرْصُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ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 فَالْقَوْهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا بَنِيَّ مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدٍ يَرْجَعْ تَعْبَثْ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إن لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلين قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبا إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وَأَرْهَيْنَا إِلَيْهِنَّ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَنَّهُمْ بِأَمْرِنَا هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا آدَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بذن كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبروا جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدناد الوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما وشروه بثمن دخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكربي مثوى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن, ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 انه ربي احسن مثواي ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا لولا أرآ برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فاستبق الباب وقال قدت قميصه من دبر وألفيا وألف سيدها لذا الباب قالت ما جزاء من أراد سوءا قالت ما جزاء من أراد بعنك سوء إلا أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب ليم قل عليه راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قدما قبل إن كان قميصه قدما قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبره فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبره قال إن قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عنها بدا واستغفر لذنبك انك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة وقال نسوة في المدينه امراه العزيز ترابد تفاني عن نفسه قد شغفها إنا علم راه في ضلال مبين فلما سمعت بمكره إن رسلت إليه إن واعتدت واعتدت لهن متك أو كل واحدة